دارتكم نارا فانذرتكم نارا تلظى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى